قاصم من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنا إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين